وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ உ دُونَ وَنَّلَيْنَ اسْتَوْبَثَ نَفُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَوْفِ لَهُ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون வரில்லா يا قومنا لا اله وجنائ لمن دينت ليو فردا ام اعد منها ام